اللهم بارك على محمد وعلى آله محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد لقانا النهاردة معك يا جماعة عن قضية يعني ممكن نقول إنها بتؤرق قلوبنا كلنا الوقتي قضية وجودنا في الحياة الأسئلة الوجودية اللي نسألها احنا, إحنا موجودين ليه وهنعمل إيه ورحيم فين كثير مننا بيعاني بنوع من أنواع التهميش في الحياة وأنه هو مالوش قيمة وأنه هو مالوش دور وأنه هو شخص هامشي ليس له أي اتجاه شخص أصلاً مش موجود أصلاً يعني شخص لا يعبأ له وليس له قيمة وليس له أهمية شخص مش موجود أصلاً أو حتى لما بيشعر بنفسه بيشعر أنه هو إنسان في ذاته من جوه حتى لو حواليه قدروه بيشعر في ذاته من جوه انه هو فعلا ملوش قيمة وانا عايز اقولك النهاردة ان احنا ممكن نعمل حاجة زي ما يقوله ايه كومنسيشن نعمل تعويض لهذه الهامشية حتى لو هي يعني احنا مش موضوعنا نتكلم النهاردة عن الانجاز او كده انا عايز اقولك ان انت حتى لو مشت في الحياة لو انت مهمش في الدنيا بتاعتنا ديت انت ممكن تعوض تهميشك ده في الدنيا او تهميشك ده في الدنيا ممكن تعوضه في ذكر في الملأ الأعلى حديث جميل قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله عز وجل من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه يعني أنت لو ذكرت ربنا سبحانه وتعالى في ملأ الله سبحانه وتعالى يذكرك في ملأ خير منه عوض هذا التهميش في الدنيا بالذكر المطلق في الحياة الآخرة حديث جميل قوي حديث عمرو بن عبسة روال إمام أحمد في مسند الشميين وصحى الشيخ العباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تستقل الشمس ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله إلا الشياطين إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم. يعني الشمس لما بتستقل للصبح كل الخلق كل المخلوقات بتسبح بخلق الله سبحانه وتعالى. بتسبح الله تقول سبحان الله كل المخلوقات إلا من نوعين النبي عليه الصلاة والسلام بيقول نوعين إلا ما كان من الشياطين أو م أو أغبياء بني آدم. قيل يا رسول الله من أغبياء بني آدم قال شراه خلق الله يبقى اللي بيذكرش ربنا سبحانه وتعالى ده مش إنسان ميت احنا نتكلم عن فكرة الحي والميت قبل ما يكون إنسان ميت ده إنسان غبي إنسان غبي غبي لأنه فقد قوت حياته قوت قلبه زي ما السلف كانوا بيذكره دايما عن الذكر وقالوا إن هو قوت القلوب شيخ السلام تايمية كان إذا أصبح كان إذا أصبح يذكر الله عز وجل جل ساعات وساعات ثم ينظر إلى تلميذة بن القيمة يقول لو هذه غدوتي إن لم أتغدها سقطت قوتي هذه غدوتي قوتي قوتي في موجة المعاصي أنا من غير الذكر ده أنا مش هعرف أقوم الليل من غير الذكر ده أنا مش هعرف أهض بصري من غير الذكر أنا مش هعرف أتنازل عن معصية السير من غير الذكر ده مش هعرف أتنازل عن كل حاجة بتبعيدن عن ربنا سبحانه وتعالى الذكر ده بيدك عزم كلمة تيمية يقول من أدمن ونام على التسبيح أوتي عزما سيدة فاطمة, سيدة فاطمة بدو النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهبت إليه هي وزوجها سيدنا علي يطلبون خادما فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هلا أنبئكم بأفضل من خادم من أفضل من خادم قالت تسبحون الله سلاسة وسلسين وتحمدون الله ثلاثا وثلاثين وتكبرون الله ثلاثا وثلاثين ذلكم أفضل من خادم ليه؟ لأن الذكر بيعطيك مدد في مواجهة الحياة بيعطيك قوة في مواجهة الحياة النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما عمل امرئ بعمل أنجى من عذاب الله من ذكر الله ولما جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سبق المفردون سبق المفردون سبق المفردون فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام بيقولون سبق المفردون فقالوا ومن المفردون يا رسول الله قال الذين يهترون بذكر الله يعني ايه يهترون يولعون بذكر الله واحد محتر مولع بذكر الله سبحانه وتعالى بيذكر الله على كل أحواله سيدك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من عاجز منكم أن يكابد من عاجز منكم عن الليل أن يكابده وبخل بالمال أن ينفق وجب وجبنا عن العدو أن يجاهده فليكسر ذكر الله يعني أنا مش قادر قوم الليل ومش قادر أنفق ومش قادر أقتل في سبيل الله ودي أكبر الصعور قربة إلى الله سبحانه وتعالى فليكسر من ذكر الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ألا أمبيكم بخير أعمالكم خير أعمالكم وأزكاه وفي رواية وأرضاه عند ملككم وأرفعها عند في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق يعني حضرتك لو دخلت الدولاب كده وجبتي الطقم الذهب أو شبكتك كلها وانفقتها في سبيل الله وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم قالوا بلا رسول الله قال ذكر الله ذكر الله رجل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كسرت علي فقال له عليك لا يزال رسانك رطبا بذكر الله لا يزال لا يزال رزانك رطبا بذكر الله وتعالوا ندخل في الموضوع حديث جميل قوي حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي وإيه والميت يعني إيه إنسان ميت الميت كلينيكيا الميت طبيا هو الذي فارقته روحه فبيبقى انسان من غير روح يعني اللي مش بيذكر الله سبحانه وتعالى روحه نزعت منه عمرك شفت واحد كنتين تقعد مع واحد اي اي اي اي اقعد وبعدها بساعتين مات شفت شكله هو ميت بيبقى عامل ازاي شفت شكله عينه بتبقى زرقاء ووشه اصفر وي يعني معالم ثانيه خالص كذلك الحي والميت الحي اللي بيذكر الله سبحانه وتعالى اللي بيذكر ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقرب من ربنا سبحانه وتعالى ده حي بالله ده عايش مع ربنا سبحانه وتعالى كلمه المتيميه هذه غدوتي ان لم اتغدها سقطت قوتي ان لذته ومناجاته وقربه من الله سبحانه وتعالى ده اشهى عنده من اي متعة تانية ومن اي لزة تانية ان انت لما تستجمع قلبك وتستجمع قوتك وتستجمع حالك وتوقع تذكر الله وتقول لا اله الا الله لا اله الا الله عارف ربنا سبحانه وتعالى قال في بسورة السجدة فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من ايه من قره أعين. قال لك قرور العين هو الدمع البارد الذي يخرج مع الفرح ان انت كده عارف من كتر الفرح يقول لك ده بيعيط من الفرح الدمع البارد ده ده بينزل على القلب يسكنه يبرده تمام دي اسمه ده اسمه قرار العين ناس كتير قوي عينها بتقر بغير الله سبحانه وتعالى. يعني لما تيجي تشوف تسمع قصة الشاب اللي كان مواعد حبيبته ان هي تذهب اليه ولما فتح لها الباب ولقاها متعطرة ولقاها لبسة لبس جميل جن سجد لها امام الباب ولم يقم من سجدته الا محمولا على الاعناق مات والاخرى المرأة التي كانت كانت تريد الحج فلما خرجت للحج كانت عراقية وكانت لا تدري بيت ربها بيت الكعبة لا تدري ما هي الكعبة فكانت كلما رأت بيتا قالت هذا بيت ربي فيقولون لا اصبري هذا بيت ربي اصبري هذا بيت ربي اصبري فلما أن ذهبت إلى البيت قال قال قالت هذا بيت ربي قالوا نعم هذا هذا بيت ربك فذهبت إليه ووضعت خدها عليه وقالت بيت ربي بيت ربي بيت ربي بيت ربي فما قامت إلا وهي ميتة ده فرق بين الحي والميت الحي اللي كان عايش مع ربنا سبحانه وتعالى الميت ده موت نفسه قبل معادي موته موت نفسه إنه قطع صلته بالله وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة ليه كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أهمه شيء فزع إلى الصلاة ليه لأن دي الصلة بالله سبحانه وتعالى هو بيصل بيتصل بالله سبحانه وتعالى بيغسل قلبه من الذنوب الزنوب, الزنوب ده جماعة قزارة النبي عليه الصلاة والسلام قال قال في الحديث من أصاب من هذه القزورات شيئا فليستتر بستر الله والحديث أرأيتم إن كان بباب أحدكم نهرا يغتسل منه في اليوم والليلة خمس مرات أكان يبقي من درنه شيء قزارة محتجة تغسل الموصول بالله اللي بيذكر الله سبحانه وتعالى على كل أحواله ده بيثبت ده بيبقى إنسان حي وبينجو سيدنا موسى لما خرج من مصر راح راح مديا لما خرج من مصر راح مدين سيدنا موسى اول حاجة شافه في مدين اول منظر اول مشهد شافه في مدين كان مشهد البنتين لما شاف البنتين مشهد البنتين قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير فسقى لهم ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير الموقف ده موقف يعني كان ممكن سيدنا موسى يطيل الكلام مع البنات مع البنتين ويكلم معهم ويقولهم أنا اسمي موسى وأي و... خدمة وباجي هنا كل يوم الساعة عشرة ورقم تليفوني كذا و... سيدنا موسى لم يطل الكلام مع البنتين ليس لهما ليس من حارمة سيدنا موسى قال لهم إيه؟ كلمة واحدة بس ما خطبكما سيدنا موسى عندما جلس مع أبيهما مع العبد الصالح قال الله عز وجل فلما جاءه وقص عليه القصص يعني ايه قص عليه القصص قعد يتكلم معاه يكلم وأسهب في الكلام طب ليه هو مع البنتين قال كلمة وحدة ومع الرجل قال كلام كتير لأنه خرج من مراد نفسه إلى مراد الله عز وجل لأنه حي بالله فحين يريدك الله عز وجل يهبك الحياة أو من كان ميتا فأحيينا. اسم من أسماء الله عز وجل المقيت يعني إيه المقيت الله سبحانه وتعالى المقيت الذي يعطي كل شيء قوته فللأبدان طعامها وللقلوب أقواتها ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيبعث لك قوته انت تبقى نايم كده وتلاقي في طفل بيخبط على باب القوضة أو حاجة بتتحرك أو تليفون جالك لك الساعة 2 بالليل علشان تقوم تتوضى وتصلي مش التليفون اللي أوّمك الله الذي أيقظك له سبحانه وتعالى مش الطفل اللي أوّمك الله الذي أرادك له مش الصوت اللي أوّمك الله عز وجل الذي يريد أن يقربك منه ملك بن النار كان يصلي ليلة في فناء داره فخرج عليه سارق حرام ينط في البيت عنده فدخل عليه سارق فظل يعيس في البيت وهو يصلي يتجول في البيت يمنة ويسرة ولم يجد شيئا يرد بصرا يعني كان فقير مالك الدينار فلما أراد أن يخرج انتهى مالك من صلاته قال له يا هذا يا هذا هل لك في خير؟ قال نعم يا سيدي قال هل توضأت وصليت ركعتين؟ فتوضأ وصلى ركعتين وأطال فيهما يعني إيه؟ طول فيهم الاثنين وبكى وفتح الله عز وجل عليه وكلما صلى وانتهى صلى ركعتين فلما انتهى من صلاته قال لمالك يا سيدي هل أزنت لي أن أجلس أذكر الله, أذكر الله قال, قال له اذكر ما شئت وظل يذكر الله عز وجل ويبكي حتى طلع الفجر ثم أخذه مالك معه إلى المسجد أخذه معه إلى المسجد في صلاة الفجر فسأله أصحابه من هذا؟ قال هذا رجل جاء يسرقنا فسرقناه لو أحد كان يسرقناه إحنا إيه؟ إحنا سرقناه والحقيقة أن الله عز وجل أراده له ان إني اللي بيذكر الله سبحانه وتعالى مش بيزكر إلا إني اللي عايش مع ربنا سبحانه وتعالى ده إنسان حي انسان عنده قوة في مواجهة الحياة عنده دعم ومدد في مواجهة مشكلاته الإيمانية مشكلاته الالتزامية مشكلاته وضربات علاقته بربنا سبحانه وتعالى ده انسان حي في معاملة ينتصر وينهزم وهكذا حال المؤمن إنما الميت لا حركة له لا حراك لهم إنسان ميت تلاقيه لما تقرأ في حال السلف تلاقي السلف على قدر تقواهم كانوا بيحزنوا يعني يعني عندهم حزن شديد لما وحفهم بيفرد في ورده لما وحفهم بيفرد في واجب من واجبات الإيمان لما وحفهم عنده مشكلة في علاقته بالله سبحانه وتعالى طب هم كانوا بيبكوا مع تقواهم ونحن نضحك مع ذنوبنا طب ليه؟ ليه الفرق بيننا وبينهم؟ ليه ما نبقى زيهم يعني لماذا لم نكن مثلهم سيدنا نوح أغرق الأرض كلها بتلك كلمات قال ربي إني مغلوب فانتصر سيدنا سليمان ملك ملك الدنيا كلها بتلك كلمات قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ليه ليه إحنا ما نبقى زيهم ليه لأن إحنا ما عندناش آلية السبات على مادة الحياة الذكر ذكر الله سبحانه وتعالى احكي القصة حصلت في جامعة اسكندرية في كلية الطب في جامعة اسكندرية الدكتورة دخلت اول يوم في الترم دخلت علشان تدي المحاضرة بتاعتها دخلت الدكتورة قال مسكت الميكروفون وقالت السلام عليكم ورحمة الله فكل الطلب قالوا عليكم السلام ورحمة الله قبل ما ابدأ في المحاضرة عايز اقول لكم اي حد مش هيقدر عنده ظروف انه ما يقدرش يشتري الكتاب بتاعي يبعت لي ورقه على مكتبي ورقة ان هو ما يقدرش يشتري الكتاب بتاعي هو طالب كده دمه خفيف قال لها دكتورة دكتوره ازاي ده كل الدكاترة اللي قبلك دخلونا وقالوا لنا ايه اللي مش هيشتري الكتاب هيسقط في الكليه هيسقط في مادتي قالت لهم انا ماليش دعوه بحد انا بتكلم على مادتي انا اللي ما يقدرش يبعت لي ورقه واحد تاني وقف قال لها إيه قال له طب ما كده الدفع كلها ما حدش فيها هيقدر وكلنا ظروفنا صعبه قالت مفيش مشكله وانا مسامحه وقبل ما اعرفكوا بنفسي ودي دي اول محاضرة و ما بحبش اشرح في اول محاضرة بحب اتعرف عليكو هحب ان انا احكي لكو قصة حصلت من عشرين سنة كان في واحد اسمه عم احمد عبدالتواب اسماعيل عم احمد عبدالتواب اسماعيل ده كان عنده بنت في كلية طب ادكو كده وفي يوم في اول يوم في الكلية عمل لها الفطار عمل لها سندوتشات وهو نازل معاها فبيقول لها خري السندوشات دي معاك يا منتناس ده قالت له دي سندوشات ايه يا ابي ده زمالي يتحكوا عليا هو انا لسه في الثانوي فقال لها يلا عشان العربية إيه سخنت عم احمد ده كان سواء ميكروباس في موقف دمنهور منهور كان سواء ميكروباس كان عنده ميكروباس قديم متهالك لكن كان يسعى على رزقه المهم خرج عم احمد وراح خدها ووصلها الكلية وفي الطريق بيقول لها لما تروحي اطبخ لنا حاجة ناكلها اكلك بيشبه اكل والدتك الله يرحمها من يوم ما ماتت مش عارف اكل من اين حد الا انت وراحوا كلية وكان عم احمد ده رجل من مدمني الذكر بيذكر الله عز وجل على كل احواله رجل طيب كان كل ما يجي يشغل المطور يذكر الله كان كل ما يجي يطلع يذكر الله المهم كان رسول من مدمني الذكر تمام؟ خدها ووصلها لغاية كلية قال لها أجي أخذك إمتى؟ قالت له والله ما عرفش يا أبي أنا أخلص محاضرات إمتى لكن أنا لما أخلص لك على الموقف ووصلها وراح عم أحمد الموقف عشان ياخد دوره وكان الدنيا بتشتي جامد وبرق ورعد زي النهاردة كده راح محمد الموقف فكان اللي ماسك الموقف رجل صالح اسمه عم جلال ازيك يا ابو الدكتوره قال له الحمد لله عم جلال قال له دوري كام النهارده الدور الخامس وبالفعل عم احمد فضل ايه في دوره خد دور 2 و وبنته خلصت الكلية وراحت على عشا الموقف عشان تسلم عليه خدها عشان يروحها قالي له يا ابي انا محتاجه بكره 350 جنيه علشان كتب السنة وأجيب بلطه أبيض وجهاز ضغط قال لها بنتي 350 جنيه بكرة قالت له لازم بكرة وإلا هسقط في أعمال السنة قال لها ربنا يا يا بنتي طيب أنا هسهر في الشغل النهاردة شوية أحاول إيه أجمع لك المبلغ ده قالت له الجو مطر وأنا خايف عليك وكده فقال لها سباه لله إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيرزقنا روحي انتي كلي وذاكري ونامي وأنا إن شاء الله هكتهت في أن أنا إيه أجمع لك الفلوس وراح عم أم أحمد الموقف يا شاء ربنا سبحانه وتعالى انه هو ما يلاقيش أي عربية في الموقف الدنيا بتشتي والموقف مليان ركاب من العصر لغاية الساعة 2 فضل عم أحمد يجم يحمل عربي يحمل من ده منظور لاسكندريه والعكس ده منظور لغاية ما أفرغ الموقف وربنا سبحانه وتعالى رزقه بثين جنيه بس وهو راجع في الطريق هو راجع في الطريق مش عارف يعمل ايه بنته عايزه 350 جنيه وعايز 200 جنيه راح عم احمد وهو في الطريق في نص الطريق كده بين دمياط و اسكندريه لقى راجل شيك جدا لابس بدلة سودة وقميص ابيض شيك جدا وكراته زرقا وك وبيستغيث في وسط الشتا في الظلمة في الصحرا بيستغيث باي حد وقف له عم احمد قال له وقف له قال ممكن توصلني إيه إيه اسكندرية وهديك كل اللي انت عايزه قال له اركب بس يا أستاذ اركب بس وليتفاهم جوا ركب جوا لقى رجل شك جدا ورجل زهيبة فالرجل قال له ممكن توصلني البيت انا معايش فلوس وصلني البيت وهديك اللي انت عايزه فعم احمد بوصله كده رجل يعني يبينوا عليه السراء ازاي مش معاه فلوس فالرجل قال له انا طلع عليا بالطاجية اخدوا عربيتي وخدوا تليفوني وخدوا فلوسي وخدوا محفظتي ورموني زي ما انت فاهم كده زي ما انت شفت كده فقاله طب تطلع على الاسم نعمل محضر قاله لا اروح بس البيت اغير الاول واطمن على زوجتي وعلى اولادي وبعدين نبقى نطلع نعمل ايه محضر وبالفعل قاله مش مشكلة الفلوس بتروح وتيجي واهم حاجة ايه الواحد يعني ايه صحته كده وهم بالطريق كان عم احمد عبدالتواب معلق صورة بنته، فالرجل ده رجل اللي هو شيخ ده بيسأله، يقول له يا عم أحمد بيقول له صورة من دي، قال له دي بنتي الدكتورة، قال له دكتورة، ده شكلها وغيرة خالص، قال له ده لسه في أول طب، قال له جامعة ايه قال له جامعة سكندريه، فالرجل ابتسم في ابتسامة جميلة غير مفهومة، ووصل هذا الرجل عند بيته عشان يدخل يغير ملابسه ويرجع يروح يعمل محضر في الاسم وفجأة عم أحمد مستنيه بره سمع صوت الرجل بيصرخ الحقني عم أحمد دخل لأ أمبوبة الغاز مصربة وزوجته وأولاده الاثنين الطفلين مغمى عليهم قال له الحقني تعالوا نرديهم المستشفى فعلا عم أحمد شال الطفلين وهو شال زوجته وراحوا المستشفى وبسرعة داري عم أحمد كان بسيق العربية بسرعة جنونية علشان يلحقوا الأطفال والزوجة وبالفعل ربنا سبحانه وتعالى أنقذهم أنقذ الطفلين وأنقذ الزوجة ديت بسبب يعني إيه عم أحمد والرجل أراد أن يخرج لعم أحمد مبلغ كبير 5000 جنيه علشان يكافئه قال له أنا مدين لك بعد الله سبحانه وتعالى بحياتي وحياة زوجتي وحياة أطفالي عم احمد رفض وقال له لأ قال له ليه قال له بص يا بيه انا اشتريت الميكروباز ده من 20 سنة وزوجة الله يرحمها قالت لي وكانت مساهمة معايا بدهابها قالت لي بص يا احمد احنا عايزين الميكروباز ده يبقى في لله اخر حمولة بالليل كل يوم هتبقى لله لو جالك فيها ملايين الدنيا تبقى لله فلما سألتها ليه ليه اخر حموله قالت له ربنا يبعد عنك ولاد الحرام اصل الليل بيبقى صعب على الغريب وربنا يكفيك ولاد الحرام قال له انت راجل طيب يا عم احمد وانا اتمنى ان انت تجيب, تجيب الدكتوره بنتك وتيجي تزورني في البيت انت عرفت البيت بنت انت بنتك اسمها ايه قال له فاطمه فاطمة عم احمد رجع ال... ال... رجع البيت الساعة ستة الصبح وهو قاعد بيذكر الله سبحانه وتعالى هو مركز في ذكر الله سبحانه وتعالى رجع البيت حكى لبنته اللي حصل قالت له يا ابي يعني انت معك بيتين جنيه بس يعني انت تسيب الخمس تلاف جنيه و... و... طب انا هعمل ايه انا ممكن اسقط في اعمال السنة ممكن اسقط السنة دي قال لها بنتي انا عايزة لك حاجة اللي كبرك ورباك وعلمك ودخلك كلية قادر الناس سبحانه وتعالى يسترك وينجيك من أي كرب يا بنتي النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من ستر مسلما ستره الله ومن من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وأنا على يقين أن الله سيعطيني أضعاف أضعاف أضعاف مثل ما أعطيت فسكتت بنته وقالت له بنته فاطمة قالت له ونعمة بالله خلاص اللي تشوف يا أبي قال لها بس روحي انت يدفعها المتين جنيه وربنا سبحانه وتعالى هي يعني هيسر لك ان شاء الله وبالفعل فاطمة راحت الكلية زميلها كلهم بيدفعوا وهي مش عارفة تعمل ايه ودخلت اول محاضرة وهي مهزوزة وبعد شوية في المحامرة دخل الدكتور ومسك الميكروفون وقال الطالبة فاطمة احمد عبد التواب اسماعيل تيجي لغرفة عميد الكلية فاطمة بتقول انا قلبي سقط امامي وكنت اسمع دقات قلبي انا سمعها حس بيها بلبطيش حس بدقات قلبي سمع دقات قلبي عميد الكلية ده الموضوع ما طلناش عمال السنة ده طلع عميل كلية وراحت راحت فاطمة لقودة عميلة كلية عميلة كلية قال لها اسمك ايه بنتي قالت له فاطمة احمد عبد التواب اسماعيل قال لها انت والدك احمد عبد التواب اسماعيل قالت له اوه قال لها بيشتغل سواء بين موقف سكنديرا ودعمهور قالت له اوه قالت له هصله حاجة قال لها لا قال لها انا زوجتي واولادي اللي كانوا هيموتوا مبارح لو والدك ما كانش وقف معايا قريت له هو انت اللي والدي كان معاك مبارح قريت له قال لها اه وشكرها وشكر واردها وقال لها لو انا عميد كلية ولو احتجتي اي حاجة تعليلي هنا انا زي والدك وهي ماشي ندى عليها ودى كتب السنة كلها ودى لها البلط الابيض ودى جهاز ضغط قال لها دول هدية مني ليكي وطبعا بعد كانت مصرة هي ما تاخدهمش لكن في الاخر خليتهم هدية منهم وانتهت الدكتورة من هذه القصة وقالت لهم من الوقت نتعرف ببعض أنا الدكتورة فاطمة أحمد عبد التواب إسماعيل اللي بيذكر الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى لا يضيعه علشان كده عشان تبقى حي لا تتعلق إلا بربك ما ينفعش تتعلق بحد مهما كانت مشاكلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المسجد ولقى أبو أمامة رجل من الأنصار جالس قال ما بك يا أبا أمامة أعرف في وقت غير الصلاة قال يا رسول الله هموم لزمتني وديون علي فقال له ألا أعلمك كلمات إن قلتها أذهب الله همك وخضى عنك دينك قال بلى يا رسول الله قال قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوز بك من الجبن والبخل وأعوز بك من غلبة الدين وضلع الرجال من غلبة الدين من من من قهر من غلبة الدين وقهر الرجال أنت ملاك شيخ ربنا أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حياة القلوب وأن يمتعنا وإياكم بقوة القلوب وأن يردنا وإياكم إليه مردداً جميلا وأن يأخذ بقلوبنا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم أناك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة <تصفيق>